فَتَجَلَّى بِرَحْمَةِ اللهِ عز وجل الْرَّحِيمِ ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ يَكْسِبِ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا خلاص نطبقها نعم الجدل الذي منهم ما يعلم بحال الجدل الذي كقوله تعالى وجادلوا بالظواب دي الحضور حق هذا محمود وواجب والجدل الذي يراد به اثبات الحق هذا محمود وواجب قال الله تعالى قدعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي نعم نعم هذا غير ان بملاهب أن المراء غير الجدال المراء هو الذي يقصد المجادل فتها الخصن بحق نودالح نعم نعم ها أنتم يشير إلى الناس معينين ما ما في الأموم هنا. ما في عموم برك الله فيكم ها أنتم هؤلاء إجادة معنا في ما يحكم أبدا أن يشير إلى الناس معينين يقول لك يحكمل العموم ها أنتم ما في الشيء لا لكن على كل حالة لأنهم مثلهم لو أن هذا الجادل عن الشخص الفاطل نقول له أن تجذف معه وربما تنجح لكن من يجد الله من القيامة ولهذا من اقتطع من الأرش شبرا لغير حق توق الله من سبيع رعي نعم و يحجب النوع من الثاني من القيامة والناس من القيامة غيرهم مين لسهم يوم ترموني ومنات يسعى نورهم بين أديهم وبإيمان فهذا يعاقب بحجب النوع عنه يوم القيامة نعم فالاول نقطة يعني والثاني لا <تصفيق> <ها. تصفيق> نقطة أنا... هذا زيادة جهاز. زياده الضوابط من ذلك ليه النظر نعم نعم, نعم. هي يذهب الى صاحبه ويقول له أنا سرقت منك كذا وكذا وما سرقت منك سرق ويضمنه بمثل كان مثليا أو بقيمة كان متقوصة إذا مات من سرق منه يفعل ورده نعم خالق نعم لكن موسى متوعول. لأن متوعول، لأن هذا القتيل الذي اعتدى على الإسرائيليين، فأول أن أنه يريد أن ينقذ الإسرائيليين من من من استغاثة فأراد المدافع عنه. ولهذا قال إني قتلت نفسي لأن أُمر بقتلي. نعم. نعم لا لا الا اذا كان من ياه. ياه. لا لا ان بدائل اي جاهه يا اخي هذا لا لا لا ينفع لا بد ان يوصل مال صح اما مباشره او أم بالواسطه الانسانيه في الواسطة الإنسان يخط منه وقلت بكلان أنا سرقت منه وقلت بكل خير أخذ أو سعيدا لا ما لا لا لا لا ايش؟ صحيح في خطا فيها كثر خطا في اخر ما حاولوا قبل ذلك تك الله خير طيب وخليل حامد هو المسؤول صفكم 27 من القاري يلا من الشيطان الرجيم نعم السلام عليكم يا والسلام عليكم الله الآن بدأ الدرس وكان الله عليما حكيما ومن يكسر قطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد اكتمل بثانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة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 أعوذ بالله من الشيطان الجين قال الله وتبالك وتعالى ومن يكسب إذما هذا موت الدارس الليلة وقد سبق ذكر الفوائد, الفوائد من الآيات السابقة يقول جل وعلا ومن يكسب إذما فإنما يكسبه على نفسه هذه جملة الشرطية فعل الشرط فيها يكسب وجواب الشرط فيها فإنما والسؤال هنا لماذا اقترن الفاء بالجوام نعم كيف نعم, نعم. جملة السمية لكن جملة السمية والفالية إن هذه أداة حصر إنها أداة حصر ويقصد الجواب فالية نعم عبد الله ربنا يقال إن هذه تشبه جملة زمية بقترانها بإنما وعصب إنما إن حرف توكيد دخل عليه ماء الكافه فصارت إنما وقوله إنما اكتسب على نفسه يعني لا على غيره وكان الله عزيز حكيم ففي هذا يخبر الله عز وجل أن من اكتسب إثم فإنه لا ظل إلا نفسه لماذا؟ لأنه يكسبه على نفسه لا على غيره وقوله إثما نكر في سياق الشرط فتعم جميع الآثام الكبائر والصغائر وتعم الآثام المباشرة والآثام السببية لأن الإنسان قد يباشر الإثم بنفسه وقد يكون دالا عليه أو معينا عليه لا ذلك إذما وقوله وكان الله عليما حكيما سبق لنا أن مثل هذا التعبير لا يدين على على الحضور وأن الله كان عليما حكيما فيما سبق وإنما الفعل هنا مسلوب إيش؟ الزمان والمقصود به تحقيق اتصاف بهذا في هذه النسم تحقيق تسميته بهذه النسمين واتصابه بما دل عليه بما دل لا عليه في الآية الكريمة كبر الله عز وجل أن الإنسان إذا كسب إثما فإنما يكسبه على نفسه لأن هذه الآيات ما مر علينا فيما سبق نزلت في في قصة الرجل الذي سرق جرعا ثم رمى به يهوديا فأرادوا أن يتهموا هذا اليهودي وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وتبين ضراءة فيهود فيقول عز وجل إذا كسب الإنسان رثما فإنما يكسبه على الناس. فيستفاد من ذلك فوائد الأولى أن الإنسان إذا كسب الإذر فإنما يكسبه على نفسه ولا يكسبه عنه غيره ويؤكد هذا قوله تعالى ولا تَزِرُوا وَزِرَةٌ وزر, وَزْرَ أُخْرِ فإن قال القائل أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إله يوم قيامة الجواب بلد إذن كيف يقوم عليهم وزن من عمل بها وهو لم يباشر لعماله نقول لأنه هو الذي سن هذه البدعة السيئة ولهذا ما قتلت نفس ظلما إلا كان علب ابن آدم الأول منها كفلا لأنه أول من أول من سنقه وعلى هذا أخير إن الذي سن البدع واتبع الناس على الناس على فإن سنه إياها من عمله ومن ثوائد آيات الكريمة أن الله تعالى لا يظلم أحدا فيحمل غيره إثمه إلا بحق وقد سبق مرارا أن من ظلم الناس فإن الناس يكترون من حسناته حتى تفنى ثم يؤخذ من سيئاتهم فيطرح عليه ويطرح النار. وهذا ليس ليس تحملا للغيث يتم غيظه، ولكنه من باب المقاصفة والمجازب. فإذا لم يكن عند هذا حسناتنا ترد مظلمة الآخرين، فإنه يؤخذ من سيئاتهم ويطرح عليه ويطرح النار. ومن فوائد الكريمة الثالث اتبات سمين الثبات وهذين السمينين ما اسمه العلم. والحكم. يقولة وكان الله نعم. العليم والحكيم. العليم والحكيم. يقولة وكان الله عليماً الحكيم ويق من فوائد هذه الآية إثبات ما تضمنه هادان اسمار من صفات الله. فالعليم تضمنت العلم والحكيم تضمنت الحكمة والحكم. لأن ممر علينا أن الحكيم مشتقة من الحكم. والأحكام الذي ورد والحكمة، ولاحظ إلى أن نريد أن الحكمة أض أضحى لأنه سبق والتفار لذي يقضي غاي الوقت، ومن فائدة هذه الكلمة أن من علم الله وحكمته أن من كسب إثم فإن ما يكسبه على نفسه فإن ذلك من الحكمة الباد ال ثم قال ومن يقصد خطيئة أو إثم ثم يرميه بريئا فقد اجتمل بركان وإثم مبين الخطيئة والإثم من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت ويفترقت اجتمع فالخطيئة والإثم والسوء ومع كل ذلك معناه واحد إذا انفرد كل انفرد كل كلمة على بُكر أما إذا اقترنت إجاهما مع ذكرى فلا بد أن نحمل كل واحدة على معنى لألا يلزم التكرار بلا فائد والأصل في العطل أنه يقتضي المغاير فما هي الخطيئة وما هو الجيد؟ قال بعض العلماء الخطيئة مرتكبه الإنسان عن غير قصد والإثم مرتكبه عن قصد ووفي هذا نظر، وذلك لأن الخطيئة المثبطة عن رياض قد رفع الله عنها الحرج والإذل فلا تكون فلا فلا تكون خطيئة، وأجيب عن ذلك بأنه لا مانع أن يكسب خطيئة ويكون هناك ويكون هناك مانع من العقوبة عليه، وإلا في الأصل أن من فعل خطيئة يُقذ عليه. لكن هناك مال وهو عبد الله عز وجل وقيل الخطيئة ما تعدى إلى الغير والعثم ما كان خاصا بالإنسان وقيل بالعلم كل هذه الأقوال دفعا لوجود التكرار في الآية وقول ثم به بريئا الفعل لا يمكن أن يفعله الكسر فلماذا دخل؟ فلماذا كان هذا الرجل مقصورة؟ خالد طيب وهذا هذا مزون بإيش؟ بحذ حرف إلا هو هليلة، ثم يرمي به بريئاً أي بريئاً من من هذا العثم، وذلك كرم هؤلاء الفئة. لليهودي بأنه هو السابق فقد احتمل مهتانا أي كذبا وإثما مبينا أي عقوبة بينة فكلمة مبين بمعنى بينة لأن المبين يأتي بمعنى البين ويأتي بمعنى المبين للشيء لأن أبانا وبانا يستعمل لاغما كما يستعمل أبانا متعدية فتقول مثلا أبا أبا أبانا لي الفجة وهذا متعدية ويقال أبانا الفجر أي ظهر وهذا لاغذ وعليه أكلمة مبين بمعنى في, في طيب قوله احتمل فتانا لأنه كذب على الغير وإثما مبينا لأنه جمع بين الخطيئة أو الإثم وبين رمي غيره بها فجمع بين صيئتين ولهذا كان إثما مبينا في الآيات الكريمة تحريم رمي الغير بما فعل الإنسان من خطيئة وجه ذلك قوله فقد احتمل مهتان وإذن مبين فإن رمل غير بخطيئة نؤيتم لم تنسب إليه من قبل فهل يكون داخل بذلك يعني أن رجل اتهم شخصا بعمل خطيئة أو إذن وقال إنه عمل خطيئة أو إذن هل نقول إنه احتمل مهتان وإذن مبينة نعم نقول ذلك لكن الآية إنما خصت ذلك في أن فعل الشيء ثم رمى غيره، لأنها تحصل القضية الواقعة وحكاية القضية الواقعة لا يكون لها مفهوم ما دام المعنى ثابتا في هذا ونظيره ولا شك أن من رمى غيره بفعل خبيئة وهو كاذب أنه مهتمل للإثم والبهتابة ومن فوائد هذه الآية أن السيئات تتضاعف لتعدد أوصاتها بقول اهتانا وإثم مبين وهذا هو الواقع وهو العدل أرأيت من قذف قريبا له ومن قذف أجنبيا له كلاهما هم قذف لكن انضم إلى قلب القديم ايش قبيعة الرحمة فتكون, فتكون هذه السيئة مضائفة فلا ترم أن يتضاعف إسمها لأن الأحكام مرتبة على أصابه وكذلك من تصدق على بعيد وتصدق على قريب ففعله كله صدق لكن صدقته على البعيد صدقة فقط وعلى طريق صدقة وصفة فالأعمال الصيحة تضاعف بتضاعف الأوساط وكذلك الأعمال الصالحة في تضاعف بتضاعف الأوساط ومن ثوائد هذه الآية التحديد من الغير بالخطايا والآتام لما في ذلك لقوله فقد احتمل اهتانا وإثما مبين ثم قال ولولا فضل الله عليك ورحمته تحمى الطائفة منهم أن يذلوك لولا شرطية ويقال في عرابها حرب حرب امتناع بامتناء صح حرف امتناع لوجود ما هو الموجود وما هو الممتنع الموجود صدر الله والممتنع بهمة طائرة وهناك قرص لها أو بنت عم وهي الو يقال فيها حرف امتناع لامتناع فقوله تعالى و... ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوا فاستاثروا الله هذه حرف انتناف انت وتقول لو جاء زيد لأكرمهم ولهما فنت عم بعيدة وهي لا لما لو هي لولا لما ويقال فيها حرف وجود لوجود مثل ولما جاءهم أمر من الأوف مثل قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا بي هذه حرف وجود لوجود وجد الكفر لوجود المجيء. وتقول لما جاء زيد جاء عمر وجد مجيء عمر لوجود مجيء زي وعلى هذا فقد توزعت هذه الظروف الثلاثة الوجود والعدل لما حرب ولو ولولا نعل وجود هنا يقول لولا فضل الله عليك ورحمته الفضل والعطاء العطاء الزعب والرحمة أعام لأن الرحمة يكون فيها تفع المطلوب وحصول المطلوب والفضل حسول المطلوب وقول و... و... لهم الطائفة هذا جواب لولا لهم الطائفة منهم أن يضلون كما هي هذه الطائفة هي التي ادعث أن نستارق هو اليهودي و... واجتمعوا على ذلك حتى لبسوا على النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وهموا أن يغلو، وهنا إشكال فإن ظاهر العادة الكريمة أنهم لم يهموا أن يغلو، وإذا نظرنا إلى القصة وجدنا أنهم هموا يعني جاؤوا هم جاءوا لرسول في أجمعين وأنكروا أن يكون صاحبهم مستارك ورموا مسترقة اللهوذية مسترقة فقد هموا وفعل وجواب عن ذلك أنه قال هموا هم من يحصل به إذ ولكنهم لم يصلوا إلى مرابي فصح أن تكون أن يكون قول لهمة جواباً للقول ولو لآخذ الله عليك ورحمة. تعم الطائف قائبة منهم أين يغلون؟ أن هنا مصرية حذف منها حرف الجر وتقديره وتقيه بأنوذ وحرف الجر وحذف حرف الجر مع أن وأن مضرب وإذا حذف حرف الجر نصب المجهور هذه قاعدة مطرد لكنهم مطرد في أن وأنت كما قال مالك، وفي أن وأن يطرد مع لبس كعجب تؤيذ أما ما أريد أن وأن فهو سناك يسمع عن العرب ولا يقص عليه ومن ذلك قول الشاعر تمرون الضيارة ولم تعودوا كلامكم علي إذا حرام. الشاهد قوله: التيار والأصل تمرون بديا ولم تعود. لكن خذفة الباء فنصباء المشهور بنزاع خاف. لكنه غير مطرد إلا في أن وأنت أن يضلوك الإغلال معنا في الأصل يقال ولد الطريق بمعنى ته. ولم ولم يكن سيره على بينا والمراض بإغالي الرسول عليه الصلاة والسلام هنا الذي هم فيه هؤلاء ولكن أن فضل الله ورحمته تداركت النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم هو أن يحكم بأن السارق من؟ اللهم ثم قال عز وجل وهذه الآية وهذه الآية كقول تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن يعني لو ركمت إليهم ولو شيئا قليلا إذن لألقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجل لك عليك نصير تأمّ هذه الآية أخرى يتبيّ لك عظم مخارفة الشر من أجل عباد الله لولا تبثناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا وهذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام. لولا أن الله تبتاه لركنا إليه شيئا قليلا، فما بارك بنا نحن؟ فالواجب الإنسان أن يتنبه لنفس هذه الآية وأن صل الله دائما دايمه دا الثبات على أن لا تحودا في الله لا مفسد. ولو ولو فعل لآذقه الله ضيع في الحياة وضيع في لأن دم الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كدم كدمبي غيره يقول وما يظلون إلا أنفسهم يعني أنهم في تحايلهم واتهامهم للغير وإرادتهم أن يظل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يظل بل هذا لا يحصل به إلا ضلال أنفسهم وما يضطونك من شيء من هذه زائدة زائدة من شيء زائدة زائدة كيف زائدة سنقول زائدة؟, زائدة إعرابا إيش زائدة معنى طيب زائدة الأولى هل هي من من اللازم أو من فعل التعدي انتبه زائدة زائدة الأول من اللازم أول من من اللازم طيب الثاني من المتعديد لأن معنى زائدة هي بنفس زائدة معنى أي زادة المعنى واضح طيب كيف إذا اجعراضا زائدة معنى لكن في إذا نقول زائدة عربا هل هي فعل زاد متعدي أو لازم لا ما عرب زاد هذه زائدة يعني بنفسه واضح هذه زائدة للمعنى فهي متعديه قال الله تعالى وَلَيْنَ احْتَدَوْا وَزَادَهُمْ مُجَازَّةٌ وَأَفَأَنَّكُمْ تَفْعَلُونَ تَكُونُوا مُتَعَدِّيَاتٍ وَتَكُونُ لَازِمَةٌ على كل حال من شيء هذه من زائدة بعرابا إيش وزائدة, وزائدة للمعنى كما هو الجبع العراب هو أنه لو حذفت لستقام الكلام لو قال لو كان في غير القرآن وقيل وما يضرونك شيئا نعم صح الكلام وهي زائدة من هذا المعنى يعني تزيد في المعنى لأن الحروف الزائدة من أدوات التوكيد فهي تؤكد المعنى ولهذا نقول إن شيئا هنا نافرة في أقفال النفي فتفيد العموم فإذا دخلت عليها من كانت نصفا في العموم كلا النافر الجزء وما يضرون في شيء يعني لا يمكن أن يضروك بأي شيء من الأشياء لأن الله سبحانه وتعالى قد منى عليك بفضله ورحمته، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة الكتاب والقرآن والحكمة قيل في معناها وجهات الوجه الأول أن المراد بذلك أسرار الشريعة أي أسرار أحكامنا فإن شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام كلها مجتملة على أسراب وحكم عظيما وقيل وولف الثاني المراد بالحكمة السنة فالله أنزل عليك القرآن والسنة والمن يعني لا يتنفيان فالرسول عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه الكتاب وأنزل عليه السنة وكذلك الكتاب والسنة كلاهما مجتمل على أحكام وحكم فالغة قد تنالوا العقول وقال لا تنالوا وعلمك ما لم تكن تعلمه نعم علم الله النبي ما لم يكن يعلم قال الله تعالى وما كنت تد من قبله من كتاب ولا تحفظته بيمينه وقال تعالى وكذلك أوحين إليك روح من أمرنا ما كنت تدهي ما كتاب ولا الإيمان وهذا لا ينقص النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بل, بل يزيد جلالة على أنه رسول الله حقا فمن أين جاء هذا النبي؟ من الله حتى وجاءه ولهذا وصف الله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه أمي وصفة نأل. لا وصفنا قدر لأن كونه أميا ثم يأتي بهذا الكتاب العظيم الذي أعجب البشر يدل على أنه إيجي على أنه رسول الله حقا وعنز اللهك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما هذا توكيدي لقوله ورا الله عليك ورقه وما ظن كبير بوصف الفضل بالعظم من العظيم الذي لا اعظم منه سيكون هذا العظم عظيما هائلا جدا لأن وصف العظيم بالشيء العظيم يدل على إيه على عظمة كبيرة ولهذا تجد الفقير مثلا يستعظم أن يكون عنده ألف ريال والغني يستصغر ولا يرى شيء فالوصف بالعرم وهو من عند الله الذي هو أعظم كل شيء يدل على عظم الفضل الذي مكتوب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه في هذه هذه الكلمة واعظ كبير منها بيان فضل فضل الرسول عليه فضل الله على رسوله ومنها إثبات الرحمة الخاصة فإن قوله ورحمة رحمة خاصة لا لم تكن لغير رسول الله عليه وعليه السلام والرحمة نوعان عامة و العام هي التي تشمل جميع العباد ومنها يا خالد. نسأل سالفة. نعم ومنها. قول الله رحمت واستعد. أي الرحمن الرحيم. نعم. وأما رحمته الخاصة فهي للمؤمنين الخاص لقوله تعالى وكان للمؤمنين رحيما ومن فواد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم محتاج لفضل الله ورحمته ولولا فضل الله ورحمته عليه لا حصل له ما يحصل لغيره في قوله ولولا فضل الله عليه ورحمته لهمت ضائفة منه ومن فواد هذه الآية الكريمة أن الإنسان إذا منع من الضلال لسبب أو بغير سبب فذلك من فضل الله عليه. ويتجلى ذلك أن الإنسان أحياناً يرى رأي في في مسألة من المسائل أنها حرام أو حلال، ثم يقيض الله له من يناظره في هذه هذا حتى يتبين له الحق ويرضي. فهذا من نعمت الله عليه. ومن فضل الله على الإنسان أحيانا ينقضح له الحق دون المناظر إما بالتأمل والتدبر وإما بأن ينظر مثلا إلى أشياء أخرى يقيسها عليها أو هذا المهم أن الإنسان متى تبين له الحق بأي سبب فإن ذلك من نعمة الله عادة فليحكي الله على ذاته ومن فائد هذه العابة الكريمه الحذر الحذر من أهل السوم وأن لا يقضر الإنسان بظاهر الحال لكن إذا لم يكن إلا ظاهر الحال فلا بد أن يحكم جذاله في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمى لكن علي أن احترد فإن الإنسان قد جهر غيره بحاله لقوله لهم من منهم أن يضلون، ومن فوائد الآية الحكيمة أن من أراد حضلال الخلق فإنه لا يضل إلا نفسه. لقوله وما وما يضلون إلا أنفسهم، لأنهم عموا في الواقع الحق، ودعوا الناس إلى الباطل. فاكتسبوا إثما إلى أثام فأردوا عنفسهم بذلك ومن فائد هذا الأثريمة اسمة الرسول صلى الله عليه وسلم من ضرر هؤلاء أو من إضغار هؤلاء لقولهم وما يضغون وما يضغونك من شيء ومن فائدها أن القرآن الكريم منذل من عند الله قوله وأنزل الله عليك الكتاب والكتاب ومن فائدها إثبات علو الله لقوله أنزل والنزول يكون من من آله وعلو الله عز وجل نوعا علو معنوي وعلو ذاته فأما العلو المعنوي فهو كمال حصاته عز وجل وهذا لا ينكره أحد من من ينتسب إلى الإسلام كل من ينتسب إلى الإسلام يقر بعلو الله عجل علوا معنوي والثاني علو ذاتي وهذا يثبته السلف وأئمة الأمة وينكره الجهنية والمعتزلة والأشائر ينكرنا علو الذاتي فماذا يقولون انقسموا إلى قسمين قسم منهم يقول إن الله معنا في كل مكان فليس له مكان أعلى وكنا في المسجد فو, فو معنا في البيت فو في السوق فو في أي مكان فهو معنا ومع كلان وكلان في أي مكان ولا شك أن هذا ضلال مبين هل الرب عز وجل واحد نعم واحد كيف يكون ذاتيا في كل مكان هذا إما يلزم من إما التعدد وإما التجذب إما التعدد والتجذب ويلزم منها أيضا أن يكون الله حالا بالأمكنة وهو أعظم من كل شيء السماوات مطويات اليمينة والأرض جميعا ربطة وأما الآخرون فقالوا ان الله تعالى لا ينسي انه فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين العالم ولا شمال العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم Bueno. ثم ادى ولهذا قال محمود بن كثير رحمه الله لمحمد بن فورا لما وصف الله عز وجل بهذا الكتاب الفرق لنا بين الرب الذي تعبدوه وبين الرب المعدون هذا هو العدم ولو قيل للإنسان اختزل العدم لأبلغ عن هذا الوصف ما وجد إلى ذلك سبيل أما أهل الحق فقالوا إن الله تعالى بذاته فوق كل شيء ولا يمكن أن يكون في كل مكان ولا يمكن أن نصبه بالعدم كما وصفه رعوذاء ومن فائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله وجهه أن الله قال أنزل الله عليك الكتاب ومعلوم أن القرآن كلام والكلام صفة المتكلم. فإذا كان ال كان المنزول ففإذا كان النزال جال على علو المنزل كان ذلك دليل على أن القرآن كلام الله لأن القرآن وصف لا يمكن أن يقوم بلاه فلازم أن يكون كلام الله عز وجل تبعتك تمام ها اقرا والله والله لا امه ما كملت كملنا ها ها ايه هجيب خير من شياطين الشيطين لا خير في <تصفيق> تذليل من النجوى من أمر بصدقة أو معروف أو إفلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بفضاء مرضات الله سوف نقفل أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تزين له الهدى ويستبع غير سبيل المؤمنين وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ الْوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْبِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَكْ مَصِيرًا بس. لا أخي أحمد مستلام بدأت دفع دفع دفع دفع دفع أعوذ الشيطان الرزيون قال وتبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو أستاهم بين الناس من أننا لم نأخذ فواعد ما سبق فأي آية ما قبنا عليها؟ خالد خليل خالد خليل من نعم سافر وأنزلنا على الكتاب طيب قال الله تعالى وأنزل الله عليه الكتاب والشكمة وعلمة ما لم تعلم من تعلم هذه فائدها الهدين من الآية الكريمة أن القرآن كلام الله بقوله وأنزل الله عليك الكتاب لأن الله أنزلهم من عنده فإن قال قائل في هذا الاستقلال نظرك ذَنَّ اللهُ صارقًا وأنزلنا الحديد فيه لباسًا شديد وقال وَقَالَ لكم من هام سماذ ثمانية وَقَالَ وقال مِنَ من السماء ماء طهور ومعاد و... ولا شك أن هذه الأشياء ثلاثة بيس كلام الله ففي الاستدلال نظر تشوب عن ذلك أن يقال هذه الأشياء هي قائمة من يا الجمال ترى لكم مثل مثل النبي أي جرد الشيء نعم الجواب أن هذه الأشياء التي ذكرناها أعيان مقائمة بنفسها فهي محلوقة وأما القرآن فهو صفة لا تقوم بنفسها لأنه كلام فلازم من ذلك أن يكون صفة لله وليس وليس بمحلوقة وهذا الذي هو الذي عليه أهل السنة والجماعة أما الأشاعرة فقالوا هذا القرآن بين عيدين مخلوق، وكلام الله غير مخلوق، لأنهم يرون أن الكلام هو المعنى قائم بالنفس نفسه، وحقيقة قولهم أنهم فصلوا الكلام في إيش بالعقل ليس بالكلام، لأن المعنى قائم بالنفس ليس ليس بل إن الجمия خير منهم في هذا. الكلام. لأن الجهمية قرون كلام الله مخلوق وهو هذا الذي بين عائدين هنا يقولون هذا الذي بين عائدين مخلوق وليس كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام فصار الجهمية من هذا الوقت أحسن منهم نعم من فوائد هذه العائلة الكريمة الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان محلا محلا لإنزال كتاب عليه، وقد قال الله عزوجل وتعالى الله أعلم حالك يجعد رسالتك، ومن فوائد علم القرآن كتاب فعال عال بناء مكتوب، وهو مكتوب في الله مكتوب، مكتوم مكتوب في الصفوف الذي بعيد الملائكة الكرام كران البرار، مكتوب في مصاهر الكثير بعيد. ومن فوائد هذه آتة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الحكمة وما هي الحكمة قيلة إنها سنة قيلة إنها سنة لأن السنة حكمة ولكن هذا القول وإن كان ذهب إليه كثير من العلماء ففي نفس هناك لأن الحكمة الكائنة في القرآن فالحكمة الكائنة في الصنة أو أعضب وهنا إذن نقول المرافق الحكمة هي الأسرار التي اجتملت عليها شريعة النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وما جاء به هذا القرآن فيقول الله تعالى قد أنزل على رسوله أحكاماً وحكما، وهذا القول عندي هو الأرجح هذا قد هو, هو الأرجح لأن التعبير عن السنة بأنها منذرة من عند الله في شيء ما يرى لأنه ليس السنة كلها وحيا بل منها ما هو وحيا ومنها ما هو من الله للرسول عليه الصلاة والسلام وما أقرار رسوله عليه فهو من إنه ومن فائدها هذه كريمة صغيرة صغيرة العلم لأن الله امتنى به على رسول حيث في يا وعلمت ما لم تكن تعلم ولا شك أن العلم أشرق من يلقف الزمان بعد الإنسان فهو خير من المعلم وخير من الأولاد وخير من, وخير من الأدوار وخير من الأدوار انظر إلى العلماء الذين نور علمهم بين عائدين الزوم وانظر إلى ما في زمنهم من المشروف و والوجه حيام غير ذلك أين ذلك ذهب لكن العلماء تقلد وصاروا ينجلسون الناس وهم في قبور وهذه طريقة عظيمة للعلم كما أقلت المثان بعد الهداء خيرا من والعجب من العلم كما قال القائد يزيد بشدة الإمتاع منه وينقص إن به كفشل كلما علم ازداد وكلما العلم نقص المال في لولا أن الله نزل البركة لمن تصدق حتى لا تنقص صدقة لا لا لا نمتها المال عنك. ومن فوائد فا... هذه الأبو كريمة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم إلا من عبد الله لا علم لكم شيء إلا من عبد الله نقول وعلمك مالا فكن تعلمو فإن قال قائل هذا يقتضي أن رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جاهلا من قبل وهذا ناقص أنك ليست يفت بل هو كمال الله، لأن إعفاءه الكمال بعد النقص في هذا في هذا الباب يعتبر كمال. ولا شك أن الرسول عليه صلى والسلام قبل أن يزلال الكتاب داش كانوا لهما لله قول الله عز وجل تعالى: وما كنت تذكر من قبلي الكتاب ولا تخطو بعدي. ولقولة تعالى وكذلك أحسن إليك روح من أنبينا أكيد ما كنت تذي ما الكتاب ولا جمل لولا أن الله تعالى مننا عرف بالعلم سال الله يمنا علينا وعليكم بالعلم الناس وعلمك ما لم تكن تعلم من أي شيء عادم ما لم يعلم الله ليس ليس من كل شيء حتى الآية لا تدل على أن كل شيء علمه ما لم يكن يعلمه من قبل جاءت نقول ألف مسألة أو مليون مسألة أو كم عشر مسألة قال علمك ما لم تعلم ولم أقول علمك كل شيء وبهذا نرد على أولئك الشاذبين الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يعلم يعلم, يعلم غير نقول كذبت المرض بالعرض ما يعلم. وإذا كان إذا انخنص عن بعض أصحاب الأجراء أن يذهبوا وهم في مكان واحد فكيف تقولون وإذا كان يدفل بيته ولا يدفل ما في بيته يقول هل أن شيء؟ وإذا قال لا ليس عندنا شيء قال ألم, ألم أرى الفرمة علينا فلعله ما أن يكون عليه الصلاة والسلام لا يعلم غير أبداً وقد قال الله تعالى في الشاب العظيم حلم في قال عالم الغيب. فلا ينظر على قلب أحد إلا إلا من القرآن الرسول فإنه يسلك من بين يديه من خذيره ولا في ولا في رأيه شيء حتى جاء جعفريلا قد الرسول متى استاء ماذا قال؟ قال من مسؤول عنه تعالى من السالف فأشرف الرسل من الملائكة وأشرف الرسل من البشر كلاهما لا علم ولا علم ما تقولون ومن فوائد هذه هذه الكلمة بيان قبل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وإذن لقوله وكان قبل الله عليك عظيما وربما يتفرى من هذه الفائدة أن أعظم قدر يتفرى الله فيها العبد هو العبد ولا شك في هذا ثم هذه البشرى لأهل العلم إذا علمهم الله تعالى ما ما علمهم فإنما هو ورثة النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم حيث أعلمهم من شريعته ما لم يقوموا يعلمونه ثم قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمض لا خير في كثير من نجواهم كلمة نجوا أولاً في عراب لا خير هذه ناهل الجنس واسمها خير وعراب لا كان اسم لم هذا في محل في معناها لمحنه ما بين حد محن، وفي كثير هو خبرها، نعم، نعم، لا خير في كثير من ذلك، وقوله من إلا من، هل هي قوله من نجوى يحتم أن تكون جمع، كقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة. فنجوا هنا بمعنى متناجين ما يكون من نجو ثلاثة أي ما يكون من نجو مثلاثين متنا ما يكون من متناجين ثلاثة إلا هو رب ويحتمل أن تكون مختارة وعلى هذا يكون لنا لا خير في كثير من مناجات من منتجات. من هذا من حيث العراق أما من حيث المعنى فهو واحد والمعنى أن كثيرا مما يتناجع به هؤلاء لا خير فيه والقليل فيه الخير وقولوا إلا من أمر من هل تحتاج إلى تقديم مضاف فنقول التقديم إلا نجوى من أو لا نقول هذا المثلئ على كلمة نجواه إن قلنا إنها مصدر يحتاج إلى التقديل يعني إلا ندوى منه وإن قلنا ندوى كمعنى متناجين فمن هم لا يتقديل لأن المعنى لا خير في كثير من المتناجين إلا من أمر إلا من أمر فيهم الخير وقول إن نعم ما هي الندوى سواء إن قلنا إنها معنى متناجين أو إنها مصدر النجوى هي الكلام الذي يسرق الإنسان إلى جليس هل نجوى وثياب سرتان رفعة إلا من أمرت فلقط يعني إلا نجوى من أمر هذا إذا كنا النجوى الأولى محمد مصدر وإن قلنا إنها جمع إنها مصدر بمعنى جمع إنها لا نفذت فيه، يعني إلّا لأمر بصدق أو معروف أو قسته العلماء ثلاث أشياء من أمر بصدق أي قال لغيره تصدق وهذا هذه الكلمة تصدق إن وقع من أعلى فهي أمر أو من المساوي فهي التماس ومشورة وهو شامل بهذا وهذا أي سواء كان الآمئ له الإمرة على من أجه الإخطاء أو كان الآمئ ليس له الإمرة لكنه قاله على سبيل المصيح والإشارة وقوله بصدقة منفجر والتنكير يدل على الإخلاق فيشمل القليلة والكثير أو معروف المعروف ما ليس المنكر وهو أعام من الصدقة لأن الصدقة إحسان والمعروف ما يتعرف الناس ولا و... وإن لم يكن صدقة مثل الأمر المعروف أن يأمر في التسامه. يأمر بالتواصل يأمر بالإحسان إذا لم يتحلم صدقة وخصصا صدقة بين صدقة المال أو إصلاح بين الناس الإصلاح هو إزالة الفساد إزالة الفساد بين الناس مثل أن يكون بين اثنين عداوة فيسعى شخص إلى إزالة هذه العداوة فهذا هو الإصلاح وهو من أفضل الأعمال المقربة إلى الله وقول بين الناس يشمل المسلمين وغيرهم وغير المسلمين فالإصلاح هو بين الناس الخير سواء مستحفة بين المسلمين أو بين القفاء أو بين المسلمين والقفاء من أين أخر العموم من قوله الناس ثم قال ومن يفعل ذلك فالمشار عليه ما سبق من الأمن بالخدقة والمعروف والإسلاح ابتغاء مرضاة الله ابتغاء بمعنى طلب مرضاة الله أي طلب أن يرضى الله عنه فسوف نعطيه أجرا عظيما. ألف هنا رابطتنا جواب من في قوله تعالى ومن يفعل ذلك فلماذا اقترمت اقترم جواب المساء انه اقترن جواب تسوء هل لك ان تعطينا بيتا يتضمن ذلك فيما ما يجب ربط الدب الدبذا فهل هل يمكن أن تعطينا بيتا يتضمن ما يجب ربط الجواب فيه بذلك وبما <تصفيق> هذه سبع أشياء أن مغمالك فقد جعل لها ظاهر ما هو معنى لا, لا حتما قبل وقر وقه اندفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لن ينجعل <تصفيق> يعني ما لا يسقط أن يلعن وجب أن يقرأ تلفاء وهذا ضابط وما أشعر أيضا في البيت فهو تفصيل تفصيل لكن ما ذكر مالك تلفاء وهي الإشارة إلى وجود اضطرانه بالفعل فما فما هو السبب؟ السبب بأنه لا يصف أن يكون جوابا فعلاً. السبب بأنه لا يصف وأن يكون فعلا للشرق فإذا لم يصح أن يكون فعلاً. فعلا للشرق لم يصح أن يكون جوابا ولذلك وجب اترانه بالفعل ورحبنا كلام عجل الله البيت واقع الدفاع حتما جواب لوجود الشرط ان او غير هل من جزمنا جمالا معناه ان اذا لم يصد ان يكون الجواب فعلا بالشرط الشرط واجب بالتاء طيب هل لماذا بان ما لا حذف ان يكون شرطا لاثره ان يكون جوابا فلهذا وجب أن يبترن بالفعل طيب فسوف يؤتيه أجر عظيم في قول نؤتيه تقراثا سبريتا نؤتيه ويؤتيه أن على تقراث يؤتيه فهي جارة على أنسق الخلاف لأن قوله اقتراثا مرضات الله فسوف يؤتيه أي الله أعظم عظيم عوا، معناه إذا كانت يقينه فلا أحد يحب الكلام، لأن كلام كله في الغيبة، وإذا قاس سوف نقصه، فقد خرج عن نسب الكلام، ويسمى هذا الكثاً، وكل كثا فلا بد له من تأيل، على حسب حسب السياق. في هذه العهد كريمة روائح كبيرة، أولاً أن كثيرا من كلامنا ليس في خير فما هو النزام لنبيه الخير وما لا النزام ذكره النبي صلى الله عليه وعلى وآله وسلم في قوله من كان يؤمن بالله ولهم الآخر فل يقول خيرا أو يصدر هذا واحد وفي قوله صلى الله عليه وسلم من اسم إسلام المرء ترقوا ما لا يعينه وفي نهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكتب السواد فهذه ثلاثة حديث كلها تبين ما هو الخير في الكلام الأول حقيق والثاني خطر الثاني قول هذا اللي الثاني الثاني يخوان هل الثاني؟ طيب الثاني يحلى نعم نهى عن قيل وقال وكثب السؤال نعم ومن قائد هذه الكريمة فضيلة الصدقة وشكري أنه إذا كان الآن من الصدقة في أمره الصدق. خير ففائل الصدقة نعم من بهبأ ومن فوائد هذه الكلمة حث الإنسان على أمر الخير والاستعانة بقوله إِلَّا مَن أَمَرَ بِفَدْقَةٍ أَو مَعْرُوفٍ أَو إِسْتَحْدَارٍ ومن فَوَائِدِهَا الْكَرِيمَةُ فَضِيلَةُ الْأَمْرِ بِإِسْتَحْدَارِ النَّاسِ خلنا نشرح هذا في الجملة الثانية. Heddah. Ad gut. Faham kita vie قال الله سبحانه وتعالى <تصفيق> لا خيرة من كثير من نتواهم إلا من أمرهم هذه كما نعلم سميعا لا ناته إنسا شرفنا كلها طيب ننقص قوله تعالى لا خيرة من كثير من نتواهم إلا من أمرهم الخدق أو أعروف إلى أحد من مراد من نجوى من نجواهم من منجاة تمام وبناء على هذا تكون إلا من أمر استثناء سهلا كذلك؟ نعم أحسن، طيب قولوا إن من أمر إصفاد القسيم أو معروف أو إصلاح هذه الأشياء الثلاثة ما صرف بينها آيب الرعيم؟ ما؟ صرف بيننا، صرف بين الله؟ من يستخدم المال صدق. طيب المعروف فعام من كونه بالمال أو بالعمل أو إصلاح بين النار نهر طيب إذا إصلاح بين النار شيء متعد للنار كل هذه الأشياء متعد للنار الصدقة والمعروف والمعروف والثالث على الصحيح الله من الذي يؤخر من قوله ابتغاء مرضى في الله ومن يقول ذلك ابتغاء مرضى في الله ووجوب العناية بالإخلاص وأنها بدون إخلاص لا خير حتى و... وأنا بغير خلاص لا يفلح لا يحصل في بالي هذا كثير وإن كان فيها خير لأنها متعذية لكنه لا يحصل فيها لأجل عبد أخذنا بعض ضايق كما قلت منام بسيء ماهي خامس من فواهد العادة الكريمة أيضا فضيلة الأمر بالمعروف حيث قرن الله تعالى بالأمر بالصدق وقول إنه من أمره بالصدق فما هو المعروف المعروف كل ما عرقه الشر وأقره كل ما عرقه الشر وأقره فهو معروف وكل ما نكره ونهى عنه فهو موكر ومن فواهد هذه العادة الكريمة بيان أن هذه الأمور الثلاثة فيها خير وإن فعل الإسلام بغير قصد اقتراء وجه الله وجهه أن الله تعالى للمعنى الخير في كثير من النجوى اتكثنا هذه الثلاثة ثم قال ومن يفعل ذلك اقتراء مراه الله فسوف نؤتيه أجراً عظيم ومن قائد هذه الآية الكريمة أنه لصف اتلاق فعل على القوم من أين يخذ؟ من أين يخذ؟ من أين يخذ؟ ومن يفعل ذلك مع أن الذي أنه أنه حصل أمر لصدقة أو معروف أو إصلاح وهذا إذا قلنا أنه عائد على الأمر المفهوم من أمر أما إذا قلنا أنه عائد على الصدقة والمعروف والإصلاح فإنه هذا ذكر ولا شك لأن لان لان المشاغل في الاله مقتله به كما ذكرنا سابقا ومن قوافي ذات الكريم في ذات رضا الله كما جاء في قوله في الله وهذا الرضا صفة ذاتيه أو صفة ذاتية يقال انه دخيله لأن كل صفة تتعلق بمشيئة الله إن شاء فاعلها وإن شاء لم المعقالها فهي صفة فعلية هذا الضابع متعلق بمشيئة لأن سبب الفعل الذي يرضى الله والفعل الذي يرضى به الله سابع ليش؟ لمشيئة الله لأنه مثال العبد في العبد كائن بمشيئة الله إذن فالرضاء من الصفاء الفعلية وليعلم أن الصفات البنية كلها بأكبار الجنس صفات ذاتي لكن أنواعها وأفرادها هي التي تحدث. أما أصلها وهو الكعب فهو صفة إيش ذاتي الدليل أن الله تعالى لم يزل ولا يزل فعالا لم يزل ولا يزل فعالا لكن المتجدد هو أنواع الفعل أو أحد فمثلا الاستواء على العرش مما حدث نوعه أو ذا مما حدث نوعه لأننا لا نعلم الفعل هو الاستواء إلا ما كان خاصا بالعرش وما كان خاصا بالعرش فإنه قطعا حصل بعد خلق إيش؟ بعد خلق العرش. طيب النزول إلى السماء الدين هو أيضا حادث النوم وحادث الأحاد يعني الله ينزل كل الليل الاسدوء على الأرس مطلق طعام أعمال حتى في ولا في ولا في ولا في شهر ذات المزور ينزل كل الليل تتبين الآن أن صفات الأخار أصلها ذاتي لماذا؟ لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا وإذا قلت كيف تتمدري على هذا؟ تقول لأن السائل كما ولو قلنا إنه يعفي أو يمر على الزمن لم يكن فاعلا، فكان هذا نقصا لها زوجا. لأن إذا قلنا إنه أتى عليه الزمن لم يكن فاعلا، فلماذا؟ لأنه غير قادر، فيقول غير قادر هذا مسك، فيقول قادر أنه هذا التدليل على التحديد، لأن تحديد ما فما لم يقم عليه التدليل يعتبر تحكما، ذرة تحكم. فمن أين فمن أي وقت صار العلم ممكن التحكم؟ فلذلك نقول إن السلف قال أصحا إيش ذاك ينذن الله عن جزل ولا يغار فرحا. أما أنواعها وأحدها فهي فعلية لأنها تتعلق لنسيئة البركة طيب عند أهل التعطيب كالأشاء والمعتذلة والجهوية ومن راحهم يقولون إن الله ليس له رضا إن الله ليس له هضا لكنهم لا ينكرونه انكار تحوط بل انكار تأويل ومثل إذا قابلناه رضا نقول إن مفهوم الرضا مفهِم انكار فهذا تكذيب للقرآن ومكذب طبعا كف أما إذا قام مع من الله رضا لكن المراد بالرضا كذب فهذا يسمى انكار تعويض ولا يحصل بذلك إلا إذا كانت البدعة كثيرة لا تكفر هالشيء طيب ماذا يفسرون ماذا يفسرون يفصل؟ الرضا يقول الرضا والإتابة الرضا والإتابة فيقال إن الإتابة ليست فيها لأن الإتابة فعل منفصل فائل عن الله عز وجل فنثيب هؤلاء الذين رضي الله عنهم نثيبهم بشيء منفصل فائل في الجنه ونعينها في الحياة الطيبة في الدنيا ومعشوها. إذا تفسيره بالإتابة غرض ونقول إذا فستهوه بالإتابة لازم من ذلك تقول إذا لا يمكن أن نثيك إلا من إلا مرضي لا يزيب من غضب عليه أبدا فاللثيم مرضي ولا لهم مهما فروا من إنكار الزبا فإنه سوف يقوم لازم عنه مع المعاناة والتحيي لا يمكن أن يعرف يعني أنفذت منه أولا ولهذا نجد أن أريح المداهب وأسهل المداهب هو مذهب أهل السنة والجماع مثل باستلف الذين يقولون ما أثبتوا الله النفسي أثبتناه وما نفر عن نفسه نفيناه فيقول ما تنفر نفسه الرضا الله أهل كما أثبتوا عن نفسه ولم في نفر كما نفروا عن نفسي. فقال ليس كمثني شيء ومذنب يضرب ولن في التكييب أيضا لأنه لا عملنا به وقد قرر الله تعالى وَلَا تَقْفُ مَا لِسَلَ كَبِيرًا هتجل مذهب السلام سهلا لا ينسى فيه قلق ولا ينسى فيه تناقض وإنما التناقض من بأهل التحليم من المعتذلة وعيضة ومن فواد الهاتف الكريمك أيضا تتاقض سبع تفعل في قول فسوف نؤتيه أجرى ومن فائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي بالأسراب أن يستعجل التعواق لقد يأخذ الله التعواق بحكمة من أين توقف؟ من سوف الدالة على التسويق هي على التحقيق لكن تدل على كل شيء ليس منتظرا قريبا بل ولو على المدى البعيد ولهذا لا تستعجل ثواظ الله بل ولا تستعجل إجابة الله للدعاء كما جاء في الحديث: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول دعوتهم ثم دعوتهم ثم دعوتهم ولم يستجابين كذلك نفار الدواب لا تستعجل ثم إنه ينبغي للإنسان أيضاً ونحن الله يعينه إليكم على ذلك ينبغي للإنسان إلى عمل العمل الصالح أن لا يستعجل أضراب الدنيا فيكون مريداً في الدنيا مثلا من آمنت من آمن وعملت طالحا طبال الله تعالى فلنسجنه حياة طيبة لو عملت لأجل أن نحنك الله حياة طيبة فهذا لا شك إنه خير لكن خير من ذلك أن تنمي ثواب الآخر ويكيث ثواب الآخر طيب فإن ربك ثواب الدنيا والآخرى هذا بأ هذا بأ لأن الله لم لن يبقى لنا ثواب الدنيا أبدا ولا ونافل ينشد الهمن ويبحث المفوص وإلا لكانت كل ثواب ذكر الله في الدنيا يعتبر إيش عبث ولغط ولغط فلا حرج على الإنسان أن ينوي ثواب الدنيا والأرض لكن أن ينوي ثواب الجنة فقط فهذا لا شك أننا ناقص ناقص ناقص ومن فائدات الحيمة أيضا من تعالى ذات الدعاء والتوجه الله أيضاً توابع لقوله فسوف نأتيه أجراً عظيما لأن تعظيم الشيء من العظيم يعني تبع العظم ومن فواهد أسفل بيان فضل الله عز وجل على عباده حيث سمى توابهم على العمل أجراً في منزلة أجرة من الأجير التي لا بد أن يعطاها وهو مصدحة الله وهذا من من نعمة الله أن يسمي الثواب الذي جعله على العمل يسميه إيش أجر في منزلة إيش أجرة الأجير اللازم مع أن الله هو الذي يمنى بالعمل وهو الذي يمنى بالتواب وفي هذا يثور الإشكال أو وبهذا يثور الإشكال في طلي أمد القول تعالى من ذا الذي يقر الله قطعا حسنا في راعبنا هذه الآية من المتشابه هذه الآية من المتشابه كبعها من كبع اليهود فقال إن الله قتيل والتراءى أنه قتيل أنه طلب القرض فقال من بالذي يخرج الله قرض الحسن فقال لكم إن الله غني عنا عن عباد قبل أن يحذقهم وبعد أن يحبقهم. لكنه شفّه العمل بالقرض من باب الإحسان من باب الإحسان وبيان إنما عز وجل على مصيب المصيب طيب فإن قال قائل تقرير فهذا يقتضي أن يكون الله قد وجب على بشيء والله تعالى لا يجب عليه شيء فالجواب نعم لا يجب عليه شيء من قبل الناس الناس لا يجبون على الله شيء لكن هو أوجب عنه وإذا أوجب على الناس من كماله قال الله تعالى كتب ربك على نفس الرحمة إيش أنه من عمل سوءا بجهاله ثم كاب من بعده وأصلح فأنه أفوره فهو الذي كتب على الوقف ونطيب المطير وأن من عمل اسمها بكهارة ثم كاب كاب الله قريب ولهذا لما قال القائل ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا عمل فديه رائب انعذبوا في عذب او نعلموه في طوله وهو كريم الواسط لما قال هذا القائل قال ابن القيم مثل هذا القول لأنهم طيب ووضح. فقال: ما الحداد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان. إن عذب في عذلهم ونعمه في فضله والفضل للمنان. فبيير رحمه الله أنه لا لا لا واجب على الله الحداد إلا ما أوجبهم. ليش؟ على نفسه وإذا أوجب الله على نفسه شيئا فهو من فضل عبده وشرف. طيب. الطيب السلام عليكم محترم بركات كلام الله بركاته كيف الحال رب رب بخير طيب ان شاء الله طيبون نحب لك اللهم لك الحمد لله بخير دعاء على سلكه برقم الصباح الثاني تقبل الله منا ومنكم و اعاده الله الآن مارونا أنتك إن شاء الله إن شاء الله شكرا الله يبالك يقول الله عنه وجل وَمَنْ يَشَاقِحْ الرَّسُولِ هذا مُهِنْ وان لم يخفف رسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين يولد بما تولى ونصب جهنم وشاد مصيرا من هذه شرطيه وليست منسوبه لان الفاعل بعدها مجرور فهي فهي شرطيه وفك هنا جائز وَلَوْ أُدْغِلْنَ أَقْرِلْ وَمَنْ يُشَاقِّ الْرَسُولِ وَمِنْ يُشَاقِّتْ لَكْرَسُولَ أَلْهُنَا لِلْأَهْلِ أي عهود الذهن فلنرى ذهن الرسول الذي أرسل لهذه الأمة وهم أمان صلى الله عليه وسلم من بعد متعلق المشاقة يعني وجد وجدت مشاقته من بعد ما تبين له الهدى أي تبين له الحظ وظهر والهدى العلم الذي جاء من النبي صلى الله عليه وعلى عالمه وسلم ومن المعلومة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى وزين الحق فالهدى هو العلم الناسس وزين الحق والعمل الصالح ويتبع غير سبيل المؤمنين معطوف على إنشاقة يعني يجمع بين الأمرين إنشاقة الغسول وإنشاقة الغسول تبع غير سُبِيل المُبِين، وما معنى المشاقة؟ المشاقة معناها أن يكون في شق غير الشق الرسول عليه الصلاة والسلام. فمكوده من الشق وليس من مشقة. وقول غير سُبِيل المُبِين يمكن أن نجع غير صفة لموصوف صفة لموصف معروف أي واقع. إيش؟ سبيلا غير سبيل ويمكن نجعل أن نجعلها مكتورا بين بدون أن نقدر موصوحا وسبيل المؤمنين هي طريقه ومن المعلوم أن المؤمنين ليس لهم طريق إلى الله إلا بشراء نوليه هذا هو بالشرط نوله ما تولى يعني نتخلى عنه وَنَجْعَلُ أَمْرَهُ إِلَى مَا تَهَوَى كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ نَعَمْ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ لَوَجُرَ فَإِنْ تَوَلَّوْا إِلَى مَا هَجَرُوا إِلَيْهِ وَمَا نُؤْمِنُ بِمَا تَهْوَى أَن تُرْفَ فَلَا تَهْوَى وَنَقُولُ لَكَ مَا تَهْوَى وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا يُقَلَّ إِلَيْهِ ونصفه جهنم. أين تسله جهنم حتى أخذه؟ وصلها أي احترافه بها؟ وساء مصيرها الجملة جملة شعيرية لزعم أي ما أخوأها مصيرا والمصير بمعنى المرض هذا هذا ما نزل فهذه آية فيها التهيب والوعيد على ما شاف الرسول عليه وسلم واتبع غيره من المؤمنين لأن الله تعالى يعاقبه على ذلك بعقوبتين العقوبة الأولى إيش أن الله يوليه ما يوليه ويتخلى عنه والعقوبة الثانية أن الله يصيه جهنم وجهنم هي اسمه من اسمه النهار. فنستبيد من هذه الحديث أولا من هذه الآية نستفيد من هذه الآية أولا تحليم مشاقة برصة وأنها من تباع الذنوب وجهه أنه من تباع عليها حقوبا التخلي عنه ووصله جاملا فإن قال قائل هل هذا عام لكل مساقة أو هو مقيد حسب ما فقط فيه النصوص كيف هذا الجواب الثاني الجواب الثاني لأنه بعض الأستاذ المعاصمات لا تفهم من الدين ولا يترتب عليها هذا المعاصم نعم لو أن الإنسان أراد بمعاصية مخالفة الرسول شراحة وعدم الضغار في هذا الحكم فهذا يغفر لا من أجل المعاصمات يتبع لها ولا من أجل المشاقة والمخالفة وعدم الالتزام بما جاء من الرسول ومن طوائد هذا الحديث لهذه الآية ومن طوائد هذه الآية العذر بالجهل بقوله من بعد ما تبين له الهجم فلو أنكر الإنسان شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وصار الحج عليه لكنه جاهد فإنه لا يبين. فإنه معذور فإنه معذور لأن الآية صريحة من بعد ما تبين له ومن فائد هذه الأذب الكريمة أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو هدى ونور ولكن كيف يتبين؟ يتبين بأن يتأمن المساء ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من عبادات والأخلاق والمعاملات وغير هذه